فَسَبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمَهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْمَ تَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشواء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 مَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُقْطَعِينَ مِنَ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينٍ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّآءٍ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 يَوْمَ يخجُونَ منِنَ الأدد في صِلااعاء كَأََّهُم إلى نُصبه في ظُون خاشِئَة أَبَصَارهُم تَلهَقُهُم فيَِّ ذَلكَ الَوم الذي كَؤدون